الكتاب المقدس الثمين يحتوي على عهدين عهد القديم تسعة وثلاثين عهد جديد سبعة وعشرين عهد القديم تسعة وثلاثين عهد جديد سبعة وعشرين كل الكتاب ستة وستون سفر العهد Juhlul يحتوي yhdawee alaa Aydan أيوب مزمير أمثل جمعة نشدو الأنشاق إي شعيا إرمي يا مراثي حسني يا الدنيا هو شعيه العموس بد يا يولميخ نا حمح بقصة فنيا حجي زكري العهد الجديد يحتوي على Tämä rusluva ja yhä amal Rusal Romia Korinthus riiseltäin galatia Afassus Filippi ja Kolossi tasilonikin riiseltäin ja Timotheus riiseltäin tietosfili muungebraniin ja pubeut rusriiseltäin. ويوحن ثلاث رسائل ويهودة وحيراً سفر رولاً الكتاب ده مختلف عن أي كتاب ربنا نفسه تكلم فيه بقصص حلوة ونصايح تدخل قلبك تسكن فيه واللي بيقرأ واللي بيسمع ترفع إمته وتعليه طب أنا محتاجه في إيه؟ أنا عندي ماما وعندي بابا ولعابي وكل حاجة شوف يا شريف بابا مهم وماما مهم والرب يخليهم لينا لكن أنا وإنت وبابا وماما وكل الناس محتاجة أن الرب يبارك فيها ويفرحنا ويعلمنا من كل الأخطار يحمينا ولما بنغلط هو يسامح ويوجهنا وينجينا